ح س الذوب بيدو تنخبوك قطره ويد همك واني يما أ ن س ى اسمي وكل همومي بس يضل ا ا ن س ى اسمو كل همومي بس يضل ب ا ل ي سمان يما غف حيل غف غير شخصي ي ا ص ي م جن ريشه ا 「もし اللي يمه روحي هوه عمري ما راح ا ل ق ن ه ن ن どうやってんねん بسمع ا ل د ي صوت كون ح ض ن يلفني كلي و حتى بيني ذا اموت ايدك درجك شفت الدرجه وحش بسمع ا ل د ي صوت كون ح ض ن يلفني كلي و حتى بيني ذا اموت هو يمي ي ع ن ي أ ن ا بخير وحش 「なまえふふんにわふん」